ظُلِمَ مِن قَبْلِكَ وَبِالآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون واذا لقوا الذين امنوا قالوا امننا واذا خلو الى شياطينهم قالوا انا معكم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيا انهم يعمون اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله فلما اضاء 129-وهدت ما حوله ذهب الله, ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون 120-صم بكم عمي فهم لا يرجعون 121-أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم فيه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 121- الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناءا 122- وأنزل من السماء ماءا فأخرج به من الثمرات رزقا لكم 123- فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون 124- وإن كنت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 النار فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره عدته للكافرين وبشر الذين امنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات ان لهم جنات تجري من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثَمَرَاتِ الرِّزْقِ قَالُوا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ